هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ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 وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنطتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة, وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن